طال الجه وطال الغيا والقلب طال العذاب زحمة حروف العتاب لها بتذكر راح يا سلمى لا فيه قلب نستار حلوه السعاده تحتوي هاي وسج في بحر Hát Jó,